وللله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إِنَّ شَأْءٍ يَذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِبْ آخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا